وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون يقول الله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين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 فسجدوا إلا إبليسا أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تطربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين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 قلنا اهبطوا منها جميعا فاما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون اخوه الاسلام لما أراد الله تعالى خلق آدم أعلم الملائكة وإبليس بذلك وأمرهم أن يقعوا له ساجدين إذا نفقت فيه الروح واستوى قائما فسجد الملائكة كلهم أجمعون لأن الله تبارك وتعالى وصفهم بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين ووجه الله تبارك وتعالى لإبليس خطاب العتاب والتأنيب قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك استكبرت أم كنت من العالين فلم يعترف بذنبه ولم يندم على خطيئته بل أصر واستكبر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 قال فبعزتك لا اغويمنهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق اقول لام لان جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين ثم خلق الله تبارك وتعالى لادم حواء واسكنهما الجنه واباحها لهما كلها إلا شجرة واحدة وحذرهما من إبليس وبين أنه لهما عدو مبين ونهاهما عن طاعته والاستجابة لوساوسه وإغراءاته إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ولكن إبليس لعنه الله أصر على أن يوقع آدم في المعصية حتى يصيبه من غضب الله ما أصابه أصر إبليس لعنه الله أن يوقع آدم في المعصية كما وقع هو فيها بسببه حتى يصيبه من غضب الله ما أصابه فما زال إبليس بآدم يغريه بالأكل من الشجرة ويزينه له ويبين له أن في هذه الشجرة منافع كثيرة فهي شجرة الملك والخلود وقاسمهما أي حلف لهما بالله قسما مغلظا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وهكذا عصى آدم ربه فغوى فعاتبه الله تبارك وتعالى وزوجه وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين وهنا تذكر آدم وحواء ما كان منهما واعترفا بذنبهما وندما على خطيئتهما واستغفرا ربهما قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال الله تعالى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 هم فيها خالدون اخوه الاسلام كانت تلك صوره للمعارك التي ستدور في الارض بين ادم وذريته وابليس وذريته وكانت تلك ايضا صوره لنتائج هذه المعركه فمن اجتالته الشياطين وصدته عن الدين ثم افاق من غفلته وانتبه من رقدته وندم على خطيئته واستغفر ربه سبحانه وتعالى فقد شابه اباه ومن شابه اباه فما ظلم وكان حقا على الله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 اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ومن عصى ربه ثم استمر على خطيئته ولم يعترف بذنبه ولم يندم على ما كان منه ولم يستغفر ولم يتب إلى الله عز وجل فقد تشبه بالشيطان ومن تشبه بقوم فهو منهم وقد قال الله تعالى في هؤلاء الغافلين استحوذ عليهم الشيطان فأنتاهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون هؤلاء الغافلون الذين استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله فوقعوا في المحرمات وتركوا الواجبات وخالفوا أمر الله تبارك وتعالى ولم يؤدوا الوظيفة التي خلقهم لها هؤلاء الذين تمكن الشيطان من قلوبهم واستحكمت غفلتهم سيفيقون كرها ويندمون قهرا في ساعة لا ينفع فيها الظالمين معذرتهم كما قال الله تعالى يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار هؤلاء العصاه الذين اجتالتهم الشياطين عن سبيل الله وصدتهم عن الهدى بعد إن جاءهم واستحكمت غفلتهم فاتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا ولم يفيقوا من الغفلة ولم ينيبوا إلى الله عز وجل هؤلاء سينكشف عنهم الغطاء وتتجلى لأعينهم الحقائق فيندمون على ما فات في ساعة لا ينفع فيها الندم وأول ما يكشف الغطاء عن الغافلين عند معاينة الملائكة الذين نزلوا من السماء لقبض الارواح قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون فإذا نام الإنسان في فراش الموت ونزلت الملائكة من السماء فجلسوا تحت رجله مبد بصره في انتظار ملك الموت الذي سيقبض روحه وياخذ بنفسه إذا عاينهم الإنسان هنالك انكشف عن عينه الغطاء وانجلت له الحقائق وأيقن أن وعد الله حق وان ما جاء به رسل الله حق فصرخ أول صرخة من صراخ النادمين قائلا رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ولكنها صرخة ندم ليست في غير وقتها إنها صرخة الحصره والندامه إنها صرخة الإنسان الذي انكشف عن عينه الغطاء فتجلت له الحقائق وعلم أن الدنيا كلها لا تغني عنه من الله شيئا كلا إنها كلمة هو قائلها فلا مدلول لها ولا معنى وراءها ولا ينبغي أن يلتفت لها ولا لقائلها لأنها كلمة الموقف الرهيب وليست كلمة المخلص المنيب إنها كلمة أنتقه بها حول الموقف وليس هو مخلصا بها من قلبه لله عز وجل إنها كلمة هو قائلها فلا يسمع لها ولا يستجاب لها ولا يلتفت لها وبها ينتهي مشهد الاحتضار وتنتهي بها الدنيا كلها من وراء هذا الإنسان وانقطعت الآمال وخاب الرجاء وأزلت الأستار ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون فإذا جهز هذا الميت ليسار به إلى قبره فحمله الرجال على أعناقهم نظر بعين البصيرة لا عين البصر إذ أن الروح إذا قبض تبعه هذا البصر فلما جهز الإنسان الذي قد فارق الدنيا بالموت لما جهز لينزل قبره حمل على الأعناق فرأى بعين البصيرة ما أعد له هناك من العذاب فصرخ صرخة ثانية من صراخ النادمين فقال يا ويلها اين تذهبون بها يا ويلها اين تذهبون بها كما جاء في الصحيح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه اذا وضعت الجنادة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمعه كل شيء على وجه الأرض إلا الإنسان ولو سمعه الإنسان لصعب فإذا أنزل قبره وأهيل عليه التراب جاءه المنكر والنكير ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه فيجلسانه ثم يقولان له من ربك فيصرخ ها ها لا أدري فيقولان وما دينك فيصرخ ها ها لا أدري فيقولان وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمه فيقال محمد فيصرخ الثالثة ها ها لا أدري ويقال لا دريت ولا تلوت وينادى من السماء أن كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا من النار فلا يزال يأتيه من حرها وسمومها ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منت الريح فإذا, وجه فاذا رآه استبشر شر وقال من انت فوجهك الوجه الذي يبشر بالشر فيقول انا عملك الخبيث ابشر بالذي كنت توعد قد والله علمتك سريعا في معصيه الله بطيئا عن طاعته ثم يوكل به اعمى اصم ابكم معه مرزبه لو ضرب بها جبل لصار ترابا فيضربه بين عينيه ضربه فيصير ترابا ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربه ثانيه فيصيح صيحه ويصرخ صرخه يسمعها كل من على وجه الارض الا استطليت الجن والانس ثم يمهد له من فرش النار ويفتح له باب إلى النار فيصرخ قائلا رب لا تقم الساعة ولا يزال هكذا في العذاب لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين لا يزال هكذا في العذاب إلى أن ينفخ في الصور النفخة الأولى نفخة الصعق والفناء كما قال الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فإذا نفخ في الصور النفخة الاولى رفع العذاب عن اهل القبور الى النفخة الثانية نفخة البعث والقيام من القبور يرفع العذاب عن اهل القبور فيما بين النفختين نفخة الصاب ونفخة البعث ثم نفخ فيه اخرى فإذا هم قيام ينظرون فجأة بلا تمهيد ولا تحضير ولا سبق إعلام ولا إنذار فصرخوا قائلين يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا فأجيب هذا ما وعد الرحمن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 فأتاهم صوت التقريع والتوبيخ والتأنيف هذا يوم الفص الذي كنتم به تكذبون ثم التفت بالخطاب من المجرمين إلى الملائكة الموكلين احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم انهم مسؤولون فيقفون في ارض المحشر وقوفا طويلة فيقفون في ارض المحشر وقوفا طويلة يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء يوم يقوم الناس لرب العالمين زحام شديد قد على القدم ألف قدم وأذنية الشمس من الرؤوس فكانت فوقها قدر ميل واحد ثم أتي بجهنم فأحاطت بالموقف كما قال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون الف زمام مع كل زمام سبعون الف ملك يجرونها فإذا جيء بها صرخ النادمون قائلين يا ليتني قدمت لحياتي وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان الانسان الذي غفل عن ذكر الله الانسان الذي نسي لقاء الله الانسان الذي لم يعتقد ان الله حق وان البعث حق وأن الحساب حق وأن الجزاء حق وأن الجنة حق وأن النار حق يوم يوتى بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى لقد فات وقتها وادهى زمانها فلم ينفعهم ان يعلموا في هذه الساعه ان وعد الله حق وأن رسل الله قد جاءت بالحق يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي وما تنفع يوما ليت يا ليتني قدمت لحياتي وما تنفع يوما ليت زحام شديد والشمس فوق الرؤوس وجهنم بالموقف محيطة اشتد الحر وازداد العرق حتى ذهب في الأرض سبعين ذراعا وعظم الخط بأهل الموقف فتساءلوا ألا ترون ما أنتم فيه ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم عند ربكم يعني ليجيء ليفصل بينكم حتى تنصرفوا من هذا الموقف وتخرجوا من هذه الأرض فاستشفعوا بآدم فردهم إلى نوح وردهم نوح إلى إبراهيم وردهم إبراهيم إلى موسى وردهم موسى إلى عيسى وقال عيسى لست لها لست لها اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه ومتاقه فشفع فشفع فجاء الرب سبحانه لفصل القضاء بين العباد ووضع كتاب الأعمال الذي حفظت فيه أعمال العباد كلها دقها وجلها فلما نظروا فيه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 بكل إنسان وما منا إلا وله سجل أعمال خاص به وكل إنسان ألزمناه طائره في عدقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فأخذ الكتابه بيمينه فناج، وأخذ الكتابه بشماله فهالك، فأما من قوتي كتابه بيمينه فيقولها أم قرأ كتابيا، إني ظننت أنني ملاق حسابيا، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أثلفتم في الأيام الضالية وأما من أوتي كتابه بشماله ورأى سيئاته وأيقن أنه مؤاخذ بها وعرف أن إلى النار مصيره وفي النار منزله وفي النار سكنه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 ولم أعرف ماذا فيها ولا ماذا يترتب عليها ولا ماذا يكون من جدائها يا ليت القارعة كانت هي التي تقضي على الابعد قضى أن يكون معه نسيا منسيا ولا يكون بعده شيئا مذكورا فلم يرعه وهو يصرخ هذا الصراخ إلا وملكين قد احاطا به ليعرضاه على الله عز وجل وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا كنت في غفلة من هذا اللقاء كنت في غفلة من هذا العرض كنت في غفلة من هذا الحساب كنت في غفلة من هذه الساعة ما ظننت أنك ملاقب الله البشته بل ظننت أنك إلى الله لا ترجع ابدا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد لا يحجبه حجاب ولا يمنعه مانع أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وما هو أن عرض على الله عز وجل حتى نطق رب العالمين بالحفظ القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فالقياه بالعذاب الشديد خذوه فغلوه ثم الجحيم طلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم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 والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإسلام ما إن يقول الله تبارك وتعالى خذوه حتى يبتدره سبعون ألف ملك كل منهم يريد أن يذهب به إلى أمه الهاوية وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر جماعة بعد جماعة وفوجا بعد فوز وجهنم قد أخذت أهبة الاستعداد لاستقبالهم بل كذبوا بالساعة وأعزدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإنه لموقف رهيب وانه لموقف مرعب إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا تكاد تميز من الغيظ من شده غيظها على الكفرة الفجرة الذين لم يندموا في الدنيا على ما وقعوا فيه الذين لم يندموا في الدنيا على ما كان منهم من الزلل الذين لم يندموا في الدنيا على ما كان منهم من الخطيه تكاد تميز اي تتقطع من شده غيظها عليهم وحنقها بهم تكاد تميز من الغيظ اذا راوها وهي تفور وتتغيظ وتحنق وتزفر وتشفق صرقوا نادمين سائلين الله الرجعة الى الدنيا ولو ترى اذ وقفوا على النار وقد عرضوا عليها قبل ان يدخلوها ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين يا ليتنا نرد، يعني إلى الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا فالآن قد عرفوا أنها كانت آيات ربنا ونكون من المؤمنين وقد علم الله طبيعتهم وعرف إصرارهم على باطلهم وعلم أنهم لم يصرخوا هذه الصرخه ولم يتمنوا ما دمنوه إلا بسبب ما رأوه من العذاب الأليم فجهنم وما اعد فيها لهم هو الذي جعلهم يصرخون تلك الصرخة فهي صرخة الخزي والندامة والحظرة والإهانة وإنهم لكاذبون في قولهم يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين قال تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخطون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون فألقوا في جهنم ألقوا في جهنم كما يلقى الشيء البالي القديم الذي استغني عنه فلم يعبأ به ولم يقم له وزن، فالشيء الذي قيمة له عندك تلقيه فألقوا في جهنم لا وزن لهم ولا قيمة ولا اهتمام بهم ولا منزلة لهم ألقوا في جهنم فلما لفحت النار وجوههم وأكلت جلودهم سرقوا سائلين الله أن يخرجهم منها والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها لا هذه ولا تلك لا يقضى عليهم فيموتوا فيستريحوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرقون فيها صراخا ويجأرون جؤالا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل إنه الندم في غير وقته إنها الحسرة على ما فات حين لا يمكن تدارك ما فات وهم يصطرقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فأتاهم الجواب أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ألم تعمروا في الدنيا سنين كان يمكنكم فيها أن تتذكروا لو شئتم أن تتذكروا وكان يمكنكم فيها أن تعملوا لو أردتم أن تعملوا ثم انكم لم تهملوا بل وجاءكم النذير فكذبتم وقلتم ما انزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير فذوقوا اي العذاب فما للظالمين من نصير ينصرهم ولا حميم يشفع لهم ولم يياسوا من رحمه الله واخذوا يتوسلون الى الله بالاعتراف بقدرته قالوا ربنا امتنا اثنتيك واحييتنا اثنتيك فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل يتوسلون الى الله بالاعتراف بقدرته قالوا ربنا امتنا اثنتيك وأحييتنا اثنتين كنا نسيا منسيا ولم نكن شيئا مذكورا فأخرجتنا من العدم إلى الوجود وبعثتنا من الموت إلى الحياة ثم أمدتنا ثم ها أنت قد أحييتنا وردتنا إليه فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى قروج من تلك النار من سبيل فأجيب لا وقالوا ولماذا قيل ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير يعني وقد حكم انكم منها لا تخرجون ثم اذا بهم يسمعون الجبار سبحانه وهو يوجه اليهم خطاب التوبيخ الشديد والعتاب اللاذع الم تكن اياتي تدل عليكم فكنتم بها تكذبون وكانهم ظنوا انه بهذا الخطاب قد اذن لهم في الاعتذار والرجاء قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسوا فيها ولا تكلمون فخرست الالسن وخاب الأمل وانقطع الرجاء ولم ينططوا ببنت شفة بعد هذا الخطار إلا أنهم كلما تقلبوا في النار ولفحت وجوههم واكلت جنودهم لم ينتوا أن يعدوا أصابع الندم على هذا المصير الذي صاروا إليه يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا يا ليتنا اطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربهمين أجمعين إلى مشهد ندم فردي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 لم يكفيه ان يعض على يد واحده فهو يعض على هذه ثم يتركها ويعض على هذه ثم يجمعهما ويعضهما من شده الندم وشده الحسره وشده العذاب الذي هو فيه يقول نادما يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا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 فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير معاشر المسلمين ان الله تبارك وتعالى قد امرنا باغتنام الاوقات والمبادره الى الخيرات قبل ضياع الاوقات وانتهاء الساعات قال الله تعالى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 ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون أمرنا الله باغتنام الأوقات والمبادرة إلى الخيرات قبل انتهاء الساعات وضياع الأوقات قال ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات وقال سبحانه سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله الفضل العظيم فقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين يا إخوتا كلنا قد أيقن بالموت وما نرى له مستعدا وكلنا قد أيقنا بالجنة وما نرى لها طالبا وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى منها هاربا فماذا عساكم تنتظرون الموت الموت فانه أول وارد عليكم من الله بخير أو بشرط يا ايها سيروا الى ربكم سيرا حسيسا سيروا إلى ربكم سيرا حسيسا واليبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون ان تقول نفس نادمة متحصرة متلهفة ان تقول نفس يا حسره على ما فردت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين او تقول حين ترى العذاب لو ان الله هداني لكنت من المتقين او تقول لو ان لي كر فاكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوزة أليس في جهنم مثلوا للمتكبرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعذر الله من أمرئ أخصر أجله حتى بلغ ستين سنة اعذر الله الى امره اخر اجله حتى بلغ ستين سنه ثم لم يتف فقد اقيمت عليه الحجه وانقطعت معاذيره مر الفضيل بن عياض رحمه الله برجل فقال يا هذا كم مضى من عمرك قال ستون سنه قال فانت منذ ستين سنه تسير الى ربك يوشك ان تبلغ فقال الرجل انا لله وإنا إليه راجعون فقال الفضيل اتعرف تفسيره من علم أنه لله عبد وأنه إلى الله راجع فليعلم أنه موقوف ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا قال الرجل فما الحيلة قال يسيره قال فما هي قال تحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى فإنك إن أسأت فيما بقي أخلت بما مضى وما بقي فهل لنا أن نصرخ الآن صرخه ندم ونخلع عن الذنب فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له هل لك ايها العاصي ان تصرخ صرخه الندم اليوم هل لك يا تارك الصلاح ان تصرخ صرخه الندم الان هل لك يا عاقا والديه ان تصرخ صرخه الندم الان هل لك يا قاطعا رحمه أن تصرخ صرخة الندم الآن هل لك يا مسيئا لجيرانه أن تصرخ صرخة الندم الآن هل لك يا مفرطا في جنب الله أن تصرخ صرخة الندم الآن من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يفوق الغافلين من غفلتهم وان يوقظهم من رقدتهم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم خذ لنا وصينا اليك وأقبل قلوبنا عليك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاة